الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأنا رم فقال لأهلهم كثوٌ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوٌّ أَنَسْتُنَارَ لَعَلِّي آتِيكُمْ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَنَ النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي انا ربك فخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا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 عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليمن فليلقه اليمن بالساحل يأخذه عدو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 He said, Lord, we are afraid that He will fall upon us or that He will fall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 نا قد أُوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربك ما يا موسى قال ربنا الذي أعطاك كل شيء خلقه He فما بال القرون the first علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم in the وسلك لكم فيها not give وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا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 انك بسحر مثله فجعل بيننا فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس طحا Then Raphael Всем muitas vezes Emon 2-閃eses Are you promised not to be who you were blind So they have� ancestor And بينهم وأسر النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم, يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا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 الا امنتم له قبلا ان اذنا لكم انه لكبيركم الذي علمكم الصبح فلا قطع عن ايديكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمون وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبَقَى قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقْضِمَا أَنْ تَقَاظُ إِنَّ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 فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه واظر إلى إلهك الذي ظلت عليه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو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 وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا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 وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذِ اللَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ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 وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد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 وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِنَّمَا يَأْتِينَكُم مِنِّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَهُ دَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعْيَشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى